على مسألة زيارة زار شرعية وزيارة البدائية التي يكون في هذه المسألة سمن أهم المكان بين سؤال الفرق بينهما الأمور الثلاثة وهي الزيارة طبعا للتدبر والعذة وهذا أخذ التشريع الزيارة الزيارة للطلب الحوائج هذا شرك محط <تصفيق> هذا شرك محط أو أن يذهب إليه فيقول له اشفع لي عند ربك وهذا شرك عند علماء إحجاز يجعلونه شرك أكبر وينزلونه تحت الآية ما نعبدهم إلا ليقاربون إلى الله يظلف ما نعبدهم إلا يقولون إلى الله يظلف هو الحق وهو الذي لا حدث عنه وهو قول أيضا كبار علماء إحجاز من المعاصرين فاضل الشيخ ابن بيز رحمة الله عليه فاضل الشيخ ابن عثمين رحمة الله عليه وهو كلام الشيخ الثاني قول الشيخ يعني, يعني يقول بذلك بأنها وسيلة للشرك وذلك هو قال هذا من جنس الشرك وأسباب الشرك وأسباب الشرك هو الذي قلناه أنه يطلب منه الدعاء والشفعة وهذه المسألة لابد أن نقرأها واحدة واحدة لتعلم دقائق الأمور فيها لأنها من الأهمية بالمكان وطبعا هذا كله ضد ما يتبنىه الأشعارة عشان تعرف البون الشاسع والفارق الواسع بين الأشعارة أهلسنا والجماعة الذي يزعجني أن الذي يجلس معنا ولا يعقل ولا يفهم وحتى ما, يعني ما أوتيه مسك فهم يعرف يفرق بين المتقن علمياً وغير المتقن علمياً وبين أيضاً عقيدة السنة وعقيدة بعض البدعة هذه اصلا يعني مزعجة جدا أنه لم يفتح له في مثل هذا فالحاصل إنه, إنه هذه المسألة مسألة دقيقة جدا الاشاعر لا يهتمون بتوحيد الالهيه بحال من الاحوال لذلك يقعون كثيرا في الشركيات وفي غيرها وطبعا ما اريد جماعه بعينها لكن هذه حالتها لانها جماعه تجميعيه وهذا اصل يعني هدفها هو التجميع وينتهي الامر ال التي أهدفها الجماعة التجميعية فترىها تعرقل أي شيء يمكن أن يحد من يعني أو أو يظهر شدة الخلاف العقدي بيننا وبين أهل البدع وهو يريد أن يلملم الشمس يعني وهذه مشكلة كبيرة وطلعت فيه أخ برضه خلاص دون ذكر اسم جاهل قبل قابلني أمس طبعا بقى والله أقول لو تغزل فيك أني مرأة خالصة الأنوسة أمامه أنا أصلا كنت حد جدا جاء غاضب بقى فأنا مشكلتي إن أغضبتني فاحتمل بقى إذا تستطيع تحتمل احتمل طبعا أصلا يعني ما أدري ما أفعل لا أسرد الحديث لكن قلت له لما تكون جاهل تسكت وأيضا لما ما تعرف الفرق بين العالم وبين غيره فهو قال لي أنت لين جدا مع, مع مع صنف وشديد جدا مع صنف قلت له أنا مع الصنفين بهذه الطريقة لين جدا حد جدا عند من يجر حدتي الذي يجر حدتي يحتملني في هذا الباب وأنا لا أحب الجهلة ولا الجاهل ولما يكون أصلا في مبتدع وجاهل يعني جمع بين بدعة وجهل يعني هذه المسألة لابد إيقافها يعني لابد من إيخاف من إيقافها وأنا أتكلم بذلك على أنني أمس أيضا كنت في الحلقة صراحة الأخ أشعر حفيزاتي وكت أنطلق وهم يوصونني بوصايا يعني حتى أصلا قبلها شيخ كلمني فضل وقال لي لا تحد سكينك خالص فقلت له لما أنا صدقني ما ابيت النيه على على على ذلك يعني انا, أنا ما افعل الاقل ما تعلم انت تعلم يعني يا رب فقلت أنا, انا ما عندي انا عندي الدين انا وحافظ على عهد عالم فقط ولذلك انا كنت اجرهم لشيء واحد ان يفهموا خلي التاسيسات كلها تاسست في الكتاب والسنه أنتم تكلموا بالهواء وما عندكم شيء أنا سأديكم بكل الأدلة تثبت من الرجل فيما فعل من الكتاب والسنة واللي يجابه مش هيجابهني ما استطيع سيجابه الكتاب والسنة لذلك حتى بعد ما قدم الأخ المقدمة في الكلام على الصحابنة طبعا أصلا قبلها قبل ما أن يبدأ أنا قلت له لما تدور الحوار يدور الحوار أسس الأساس في إنه إني خروج الخيرات الأولى جاءت تأسيس العام اللي, اللي تدور حوله فلما يعني كان أعلى السقف عندهم الصحابة ارتقيت ارتقيتنا إلى العلو الآخر في الكلام عن السلام صلى الله قلتش أريد أتكلم عن المثال المثل بعدي ولكنني أرد <تصفيق> أن أبين أن الارتقاء هو الأصل فجدت أن النبي صلى الله عارف أن الجهلة أيضا الله يفقهون هذا ده بس خوفي <تصفيق> يغفر الله لي خوفي مش مش من الجهلة اللي هم يعني مش ما من الجارة الذين هم معنا ودي المشكلة الكبرى كبرى يعني <تصفيق> <تصفيق> دليا ما صدقت الكلام قلت انتحد جدا لكن ترجع وصرع المقام <تصفيق> <تصفيق> جيد جيد جيد وإذا ال الراقي في الفهم الذي يتقن التعامل لا يجر حدتي حتى حتى لا حتى لا يراها حتى لا يراها. هذا هو أهم شيء فالغ... فال... فالحاصل أنا أردت أن أبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعارف أنه مش فامو صح عندما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قلت النبي أخطأ وهذا حق الخلاف الأسوري موجود أه طبعا طبعا لكن لابد في في شيء لابد من فهمي في إخوة ساعات من من من من نبل أخلاقهم يغطي عليهم هذا الباب <تصفيق> يعني يغطي عليهم فهم هذه المسألة وش فهم هذه المسألة فهم هذه المسألة فهم دقيق جدا جدا جدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل أسامة لما قتل الرجل عندما قال له عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعدما قال لا لا كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وبين لكم مسألة أخرى كيف عمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم أسام أيضاً وأحب رسول الله كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم أسام عندما عندما توسط وشفع للمرأة المخزومية التي شغل أمراء القرشين أي هنا هنا هنا بصيرة النفذة أمو مريم حدتك تنقذهم نعم لأننا لو تمالأت معهم وميعت القضية كالجماعة التجمعية أمقط فيهم هذه الصفة وحبهم جدا في أمور كثيرة جدا إيمانية لكن أمقط فيهم هذه الصفة تميع عالي جدا عشان ما يخسرش حد لا لا لا صبيق ضربوا بالضرة حتى, حتى تساقطت الدماء من على رأس صبيغ امام عمر الخطاب وهذه أخلاق عمر الخطاب حد يكلمني فيها بقى فضربه حتى تناثرت الدماء ثم ثم شوفوا النتيجة قال له يا صبيغ ما تجد كان كل شوية يتكلم على آيات القدر فقال له ما تجد قال لا أجد شيئا ذهب عني كل ما أجد يا يا أمير المؤمنين هذا أيضا عشان تفهموا بس أنا لا حتى حداتي المستدعى بفضل مربي ونعمه أنا أسيب لها و والله أعطى حكمني هذه أيضا كنت أخفيها لكنه بينها أنا أسيب لها برضىيا ووأحجمها برضىيا عندما عندما يريني الله رفع لا أنني أتركها أو أو أحد منها فلا يت تفهمون هذه أيضا وهذا ليش ليش ليش النبي فيه قوه الغضبيه والقوه وقوه القوه وقوه الرفق واللين طيب لاننا برضه حق التوسل الآن قد يضيع لانه الوقت ما فيش والله احنا احنا اصلا لابد نفهم برضه اهل البدع مختلفون عشان نفهم حتى نكون في صدق في اهل بدع متاول ببدعتي وهو أرفق ما يكون وأحب ما يكون لل للسنة وأنصر ما كل السنة هذا هذا يحمل على سارقة من حريف هذا يحمل على سارقة من حريف لكن هناك من هالبدعة المراوغ المراوغ والذي يفتخر ببدعته ويؤسس لها هذا سيف الحجاج لا ينفع معه هذا لابد من يكون يعني سيف كليب لابد سيف كليب يكون موجود نعم ممتازة أم مريم أما بالنسبة لحق كلمة السوء أنا أضع في نفسي أولا لا أعبق بالناس هذه الأولى والأمر الثاني أنني أضع في نفسي كيف قيل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرعاع السفلى إلى يوم الناس ياد إلى يوم الناس ياد مثلا أنني أريد أن أن أن أن أقف حتى عند مسألة في, في قال قال المصنف ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين غير أن يقصد الدعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك محرمًا من هيئ عنه، ولا كان صاحب صاحبه متعرض الله ولعنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب غضب الله على قوم يتخذ قبور الأنبياء مساجد. أنا أريد أن تفهموا هذه المسألة أن جمهور الفقهاء كفّ يقولون جواز جواز الصلاة في المساجد في قبور مع الكراه، وهذه زرية للشرك وما في أحد من الفقهاء يشير إلى هذه طبعا إلا نوادر من العلماء حتى علماء الشفعية وما الذين أشاروا إلى ذلك لها حسم مادة الشرك وقال ان اشوفوا الاشتداد أنا, انا سأموته كمدن منفقاء لان الكلام هذا كله كلام المتاخرين مع ان التقايد والتأثير العام اشتبدا غضو الله على قوم ان اتخذ قبرة بيم مساجد وقال قاتل الله اليهود والنصارى صارت قبور انبيهم مساجد يحذر ما صنعوا يعني لا تكونوا مثلهم لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب فدخلتموه وقال إن, ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذواها لا تتخذ القبور مساجد فأني أنهىكم عن ذلك فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف من يقصد الدعاء الميت والدعاء عند هو به واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات طبعا تزيين الشيطان تزيين الشيطان في هذا الباب ليجرؤ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح عبادة الأوثان في الناس ذكر قاعدة شد صدرع قاعدة من الأهماء في مكان الإمام الأربعة يعملون بها تطبيقا وإن كانوا لا يجعلونها تأصيلا عندهم دقيقة النظر أنت يا مريم قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على الإسلام ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور الصالحين الله عشر قرون ذهبت هباء منثورا بسبب تعظيم قبور الصالحين وقد استفادع ابن عباس وعن قائري في سعال البخاري وكتب التفسير وقص الأنبياء في قوله تعالى وقالوا لا تذرون أليهتكم ولا تذرون ولا تذرون وده ولا سواع ولا يغوث وعقون السراء قال إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم وح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمثيلهم فعبدوهم قال ابن عباس ثم صارت هذه الاوثان في قبائل العرب وقد احدث قوم من ملاحده الفلاسفه الدهريه للشرك شيئا اخر ذكروه في زياره القبور كما ذكر ذلك ابن ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضمون بها وغيره وذكروا معنا الشفاعة على أصليهم، فانهم لا, يقر... لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض ستة أيام. أعوذ بالله بالله. كفر مستقل، ولا انه يعلم الجزئيات ويسمع الاصوات أصوات عبادي. ويجيب دعاء. فشفاعة الأنبياء الصالحين على أصليهم ليست كما يعرف أهل إيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه. كما انما يكون من انزال المطر باستسقائهم. ليس سبب عندهم إجابة الدعاء، بل هم يزعمون أن المؤثر في حز العالم هو قوى النفس والحركات الفلكية أو القوى الطبيعية. شرك بالله صريح وشرك في الروبوبيّة ظاهر لا لا حدة فيه. فيقولون أن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات. لا سيما إن زار قبره. نعم، فإنه يحصل لروحه اتصال بروحه. روح ذلك الميت. ففيما في تلك الروح المفارق من العقل الفعال. شوف العقل فعال نوم الله بالشواله. هذا كان الفلسفة الأهوك. أو النفس الفلكية فيفيد على هذه الأرواح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك شوف بل وقد لا تعلم الروح المستشفعة بها بذلك ومثل ذلك بالشمس إذا قابلها المرآة فإنه يفيد على المرآة فهو ده لحنا عشي فيه والجهل الذين عندنا يقولون وكان في أخوة يعني يناقش على ويكلم بالعقل رجل لا يفقى شيئا رجل يتعلم أسلوبا في التعاون مع هؤلاء الذينهم اجهل اضل من بعير اهلهم في هذا الباب يقفلون بالله الذي اعلاه وهل يحتاج النهار الى دليل ليس ليس صح في الاذهان شيء فنحتاج ن ثم احسبونه يفهم شيء أو يفقه شيء هو فاضي ودي دلاله ان من عندنا فاضي جاهل جاهل جهله جاهل مميت وهذا يزعجني جدا انه إنه إنه يكونها كذا تكونها كذا العقلية أو تكونها كذا تكون هذا كذا العلم في من في من نحن نريد أن نقول أنو من وسط الذين تمسكون واتمسكون بالسنة لكن سبحان الله الله جل على له حكم وشؤون في عباده ثم إذا قابل المرأة المرأة المرأة أخرى فاض عليها من تلك منها شو بدخل في أشعة الشمس واتحاد الأشعة ودخل في الكيمياء ونحن عايشين في هذا الكلام الكيمياء والبيولوجي وهو ده أصلاً أصل كلام الفلاسف وإنقاب تلك المرآة حقق أو ما فاض عليه من تلك المرآة فأكد الشفاعة عندهم وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم وفي هذا القول من أنواع الكفر هذا كفر وحده ده كفر ممتلئ كفر ممتلئ وغرب أن الأوساني حصل عندها من الشياطين وخطبهم وتتصروا وخطابهما ما هو من أسباب دلال بني آدم وجعل القبور أو هو أول الشرك ولهذا أصلا وأسسا ولذلك أنت ترى الحسين الحسين في, في مصر ولا في العراق ولا في سوريا ولا الحسين أعين رأس الحسين كل ذلك من أجل إيهام الناس من أجل تحريك المشاعر وهذا أصل الذي يفعله الرافض الخبثاء هذا أصل ديانة الرافض وطبعا مع أصل ديانة الرافض الصوفية التي التي هي من من يعني من من أقصى التأصيلات في في العصب السادس والسابع والتاسع والتامن والتا التلاتاشر مع رافضة لأن الصوفية أبناء عمومهم الرافضة لسيا ما صوفية مصر لأن هي عندها لسان قوي وطبعا أصلا عندهم علم مقلوب وبعدهم سوريا يعني سوريا دي بقى حد سلاحرج وووو وخلفهم بالطبل والمزمار المغرب ترى ما ترى رأيت عجبا في هذا الباب وطبعا تركيا تركيا رأس الأمر تركيا التي حاضرة الخلافة الإسلامية هي سقطت الخلافة بسبب البلاء الأسود الذي عندهم في هذا الباب فهم عقديا هناك اختراق قوي جدا عليهم عقديا يعني تركيا بالذات فيها مصيبة ليست بعدها مصيبة يعني الناس أيضا مغفلون مغفلون ويعني يرفعون الرأيات عندهم خراب عقدي يضيع الأمة بأسرها ولاش شان ماروسيا طبعا لا بد أن تكون أشر طبعا معروفة معروفة لمنعم اللي هذا هذا الرجل الاستضافي لقَرِي رجل المغني مشه المغني طبعا هو القارئ استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله عاود بالله قد أخطأت وتراجعت استغفر الله هذا الأخير القارئ المتقين جزاه الله خيرا متاع شوفوا هم يعني عندهم غفلة عشان هم جاهلة علميا سهل جدا جرهم أنا قلت شيئا طبعا الشيء, الشيء ده أثار عليه حروبا قلت من له في من ليس له فرصة لا يصح أن يتقدم الناس لا يتصدرهم لأنه لو تصدر الناس هو سيلعب به دون أن يدري أنه يلعب به مسكين غير سيلعب به وهذا اللي يحدث ورجل قارئ مش فاهم أي شيء تعالى تعال عشان تتأتي أناشيد عندنا ورجل الذي أتى به في الأنشيد رجل عميل صرف يعني رجل لا ليس صوفي فقط ده صوفي صوفي ضاع الدين والديانة والفكر والفكر والعقيدة وهم طرايش الناس طبعا متقدم الناس فيأتي بيبقى وطبعاً تؤهل الحفلة والولاد يصوتوا يسرخوا والرات ترتفع وتكون هذه المسألة مسألة ما يعني ااا نعم ااا والله آه صح والله العظيم والله عجب عجب يعني لو تفهمون قدراً الله بعد ما ما ما يجتمعون الله بيزلهم بيزلهم هذه المسألة الجفر وغيري وأصهاري وأتباعي وأطرابي وأكراني ولاذا يحصل عند القبول لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يرى وتصرف عجيب ما ظن أن أمنا الميت وقد من الجن والشياطين، مثل ما يحدث في الدجال في آخر الزمان الجن يساعده على ذلك يأتي العجل يقول له لو أحيت أباك وأمك تؤمن بي يقول نعم فأتي الجن على سورة أبي وأنتهى الأم وتعني القبر قد انشقه وخرج منه الميت وكلمه عنقه واذهار عند قبول الأنبياء وغيرهم إنما هو شيطان فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كذبا وده بيحدث ده هو أصلا الناس ابن تعميها في الشام والناس في مكة قالوا رأيناك وانت تصطف معنا وفي هذا الباب من الوقائع الوقاع ده أصلا دي قيلت إن الجن بيحبه ففعل ذلك وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع ذكره وهي كثيرة جدا والجاهل يظن أن ذلك الذي راه قد خرج من القبر وعنقه وكلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهم والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور أو أولو أن يقرأ ايه الكرسي بصدق فإذا قرأ غير ذلك الشخص أو ساغ في الأرض يحتجب ولو كان رجلا صالحا أو ملكا منها لم تضر آية الكرسي لما تضر الشياطين كما تبدأ الصحيح أنا به رواية رضي الله عنه وأرضاه. ومنها أن يستعجب لان الشيطان، ومنها أن أن يستعجب العواض الشرائع. العواض الشرائع عندها عندى لأن الوقت كده أزف وسامحوني أنا أصلي في مكان بعيد بعض الشيء، فلابد أننا ننزل الآن ما عندي إلا إلا ربع ساعة وأنا بص في سر الساعة وهذه معناها أنني سأفتح الخطوة جدا في هذا الباب. أشكر لكم فضلكم. وأسأل الله للشعر أن تثبتنا لكم على الحق أنا ما ما قلت يا داليا لو كان, لو كان إقرارا فخير إن كان إنكارا فابعثي من يعقل عنك لغتك ما, ما الذي عندك وفهمك لأن هؤلاء القوم هم أسوأ أن أوروبا فيهم فكران فكران يعني قتل أوروبا فكر معروف أصحاب الجثح والتجريح والفكر الثاني الفكر المتصوف الضارب الذي سيضيع عقيدة الناس في كل شيء ما في لا سؤال ولا سؤالك ما في أي شيء غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى درسنا بعد الأربعة إن شاء الله نجيب عن كل شيء السلام عليكم الله وبركاته ربي أرضى عنك الله أحفظك يا ساري نسأل الله أن يجمعنا وياك مع النبينا وصديقنا والشهداء والصالحين وينصر بنا وبك الدين والسنة السلام عليكم الله وبركاته لا يا, رب, يا نعم رب نعم في في أرض المحشر نقف مع فضيلاتكم على نوعية الناس التي تجوز ال الالسرات أو تعبون أو تابونا عليه سرط موضوع تاني لا. يعني أعطيني لحظة أخذ أخوشيين أخذ شقيق الأول أنا أقول سرط موضوع آخر نأخذ فصل لا لا فصل هذه حقائق نعم قاسي يا شيخ يا فترتك صلى الله عليه وسلم على يمين الصراط على يمين الصراط اه العرش اينه نعم العرش العرش تجاه الصراط في في الجهه الأخرى. لا يعني هكذا يعني لا لا لا. لا لا لا اعلم كيف اصيب الصغير ولكن الوصف الطبيعي للارض الجغرافيه ستكون كيف فيما فيما قرات وفيما تعلمت وفيما علمني علمائي رحمة الله تعالى عليهم اي الله تلميذ ونبر فضلت الشكر نس الله عليك الحمد لله